مرزقناه من منا رزقا حسنا، ومرزقناه منا رزقا حسنا، فهو ينفق منه سرا ودهنها يستون، الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون، وضرب الله مثل الردلين أحدهما أبكم لا يقدر على. وكلٌ على مولاه وهو كلٌ على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بقيد هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على ثراث مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أم أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبطار وجعل لكم السمع والأبطار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا ما إما يمسكهم إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم.